فَلَماا قَض زَعيدم مِنهَا وَبَرزَ وَجناكهَا لِكَذا يكُونَ علىم مِنينَ حَرج لِكَلى يَكُونَ علىمُ مِينَ حَجم فِي أَزْواجِ أَدعائِهِمُ إذَا قَضْرُ مِنهُ وَطَرَ وَوكَانَ أَممررُ اللهَّهِ مَفْعول مَا كانَ على النَّبِ مِن حَج فِي مَا فرَرَضَ اللهَّ له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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُوِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا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 وَبناتِ خَالِكَ وَبَناتِقالَااتِ كََِّ هَاجرُ نَمكَ وَمْأةَُّ مِن وَمرَأةَُّ مِنَةَن وَهَبَتْ نَفْسَهَال النَّبِ إينَ رَادًا النَّبِيوي يْتَكِحَه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 ذلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يذن لكم الا ان يذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلك كَانَ يؤذي النبي أف يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهم متاعا فاسألوهم من وراء حجاب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 لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ خَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات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 فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِنَتُ الْجِنِّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ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 وهو العلي الكبير صدق الله العظيم